المجلس الأول والمجلس الثاني تكلمنا على قاعدتين من الأربعة الأولى في بياني أن الكفار كانوا مقرين بتوحيد الربوبية لأن الله الخالق الرازل ولم ينفحهم ذلك ولم يدخلهم في الإسلام القاعدة الثانية أنهم يعرفون أن هذه الأنداد التي يدعونها ويتوجهون إليها ليست هي الله وإنما يريدونها أو يريدون منها الوساطة والشفاعة بينها وبين الله قال المصنف رحمة الله عليه القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة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 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمروكم أول لا يأمركم على رواية حفص ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم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 أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزاء ومنات الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حلين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواق قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق الحديث لم يكن الحديث عندي في المثل أكمل حديث؟ أكمل حديث؟ نعم قال الله أكبر إنها السنن قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آله نعم قلتم كما قالت بنو قلتم الذي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آله نعم هذه القاعدة الرابعة الثالث نعم الثالث هذه القاعدة الثالث في بياني أن الشركاء لا يختلف من حيث المعبودي من دون الله المراد بهذه القاعدة بيان أن الشرك لا يختلف كله شرك سواء من عبد, عبد صالحا أو من عبد شيطانا سواء من عبد حجرا أو عبد جنا ما نوع المعبودي الذي عبدته؟ مهمة شو كله كفر هذا الذي يريده الشيخ بهذه البال لا لا يهم إيش نوع وفي هذا رد على باب من أبواب التي يعني في هذا إغلاق لباب من الأبواب التي ولج بها الشيطان وعلى بني آدم في هذا الباب وهو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين كان بوابة كبيرة للشرك في بني آدم وأول شرك وقع في بني آدم في قوم نوح سبب هذا الباب محبة الصالحين لأن محبة الصالحين مطلب شرعي. محبة الصالحين مطلب شرعي ومحبة الأنبياء والرسل باب أكد منه كله يندرج تحت عقيدة الولاء لكن الغلوب في هذا الباب أوقع بني آدم في عبادته من دون الله أوقع بني آدم في عبادة الملائكة وعبادة الأنبياء والمرسلين وعبادة الصالحين وغلوا فيهم حتى اعتقدوا فيهم ما لا يصح إلا للرب وأعطوهم ما لا يجوز إلا للرب اعتقدوا فيهم من التصرف في الكون والنفع والضر والسماع الدعاء والرزق والولد و... ثم عبدوهم فدعوهم ونذروا لهم فلا فرق يعني كله شرك كله شرك بالله سواء عبدت الشياطين أو عبدت الملائك سواء عبدت الأنبياء أم عبدت يعني الأحجار كله شرك بالله تبارك تعالى هذا الذي يريد الشيخ أن يقرره وراد أن يقرر أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل أناسا عقائدهم متفرقة عقائدهم أو الآلهة عندهم متعددة منهم من خصص لنفسه إلها ومنهم من جمع عدة آلهة ومنهم من كان يعبد الشمس ومنهم كلهم في في ميزان الشرع كفار لا فرق بين هذا وبين هذا لا فرق بين هذا وبين ذلك فقال المصنف رحمه الله تعالى أن النبي القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم وكلهم يعني في ميزانه كفار وهذا قلنا يعني, يعني المحبة الصالحين سببت بلبلة لكثير من الناس وأوقعتهم في شرك بالله تبارك وتعالى والحجة أنهم صالحين وأنهم أولياء الله وأنهم مولئ لهم جاه كما قلنا في الكلام على الجاه والوساقع في القاعدة السابقة في القاعدة السكون لهم جاه ولهم قدر عند الله تبارك وتعالى هذا حق ثابت لكن يطلبوا عندما تكلمنا عن الشفاع تطلبوا من الله لا تطلبوا منهم تطلبوا من الله لا تطلبوا من فكونهم صالحون أو كونهم صالحين غلا فيهم من غلا فأوقعهم في شرك الذي هو سواء وقوعه مع الصالحين أم مع الشياطين أم كله سواء كله كفر بالله تبارك وتعالى فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة سيذكر الأدلة على وجود من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين كالنصارى ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم ما قال هؤلاء يقاتلون وهؤلاء لا يقاتلون هؤلاء يحبون الصالحين وعندهم احترام للأنبياء وهؤلاء يعني كفار مقاتلهم سوى بين الجميع سوى بين الجميع في كونهم كفار لأنهم عبدوا غير الله والله لما نهى عن الشرك نهى عنه بكل صوره لها عنه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وأحداً هذه نكر في سياق النفي أو في سياق النهي كذلك وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدى. أحداً أحد نكر في سياق النهي والنكرة إذا جاءت في سياق النهي أو النفي تفيد العموم من كأنه قال لا تدعوا مع الله أي أحد ولا يشرك بعبادة ربه أي أحد سواء كان صالحا أم غير صالح. كله شريك لذلك قال سو بينهم جميعا يعني سو بينهم في اعتبار أنهم كفار جميعا وكفرهم واحد فالكفر بهذا الاعتبار ملة واحدة الكفر ملة واحدة بهذا الاعتبار لا فرق بين هذه الديانة أو تلك الديانة فكلهم كفار وكلهم قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم المصلم سرد أدلة على اختلاف المعبودات على اختلاف المعبودات عند أهل الجاهلية، فقال والدليل أولا يعني الدليل قوله تعالى وقاتلواهم حتى لا تكون فتنة والفتنة الشرك الفتنة في القرآن الشرك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة كذلك قوله تعالى والفتنة أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل كله يرد به الشرك شرك بالله جل جلال أكبر من أي دريم آخر، فهنا يقول وقاتلواهم يعني كفر حتى لا يعني حتى تختفي يختفي الشرك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله هذا يوضح التوحيد لأن الدين إذا كان كله لله فهذا هو الإخλاص هذا هو التوحيد أن يكون الديانة والتعبد والقصد كله إلى الله تبارك وتعالى وهذا معنى لا إله إلا الله فكأن قوله حتى لا تكون فتنة هو جانب النفي في كلمة لا إله إلا الله ويكون الدين كله لله هو جانب الإثماث لا إله إلا الله والشاهد من هذه الآية أن الله فيها أمرهم بق... أمرا بالقتالهم جميعاً فقال وقاتلوهم كلهم حتى لا تكون فتنه شرك أي كان هذا الشرك سواء شرك بعبادة عيسى عليه السلام أو كان شركا بعبادة العزير عليه السلام أو كان شركا بعبادة الشياطين أو الأحجار أو الأجار كلها واحد كلها ينبغي أن تمحى. أن يقاتل أهلها حتى يكف عن ذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا توجد فتنة حتى تنتهي الفتنة فالشاهد أنه أمر بقتالهم جميعاً من غير تفريق بين مشرك ومشرك، فكلهم سواء، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله يعني أن يكون القصد والديانة والتوجه كله إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال وَدَلِيلُ الشمس والقمر يعني دليل على أن هناك من ألَّهَها وجعلها آلهة تعبد من دون الله تبارك وتعالى قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ينهى ربنا تبارك وتعالى عن عبادة الشمس والقمر بل أمر بعبادة من خلق الشمس والقمر أمر بعبادة من خلق الشمس والقمر فلا يعبد معبوده لا يعبد مربوب عفواً، فقال ولا لا تزد للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، فالذي خلق الشمس والقمر هو الذي يستحق العبادة ويرس الشمس والقمر، فالشاهد منها وجود من يعبد الشمس والقمر، لذلك نهىهم عن عبادة الشمس والقمر، فقال واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، يعني إن كنتم على دين، إن كنتم على عبادة صحيح. إن كنتم على التوحيد إن كنتم ياهو تعبدون فالسجود له وحده وإلا فقد أخلالتم بهذا الجانب وهو أن يعبد الله أن يعبد الله وحده تبارك وتعالى هذا دليل ذكره الشيخ لبيان أن هناك من يعبد الشمس والقمر وهم كغيرهم مشركين أو مشركون قال ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا لا يكون ذلك من نبي يدعو إلى الله تبارك وتعالى لا يأمر الناس بعبادة الملائكة لا يأمر الناس بعبادة الملائكة كما قال سبحانه ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون يعني يوم القيامة تسأل الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن يعني بضاعتهم إن يعبدون الجن يعني بطاعتهم وإن كانوا يتوهمون أنهم يعبدون الملائكة لكن الملائكة كالصالحين كالأنبياء أبرياء من هذا الشرك وهنا قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربعة منهم تتمت الآية أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون قال ودليل الأنبياء دليل أن هناك من عبد الأنبياء وقد سوى الدين بينهم في الكفرية أو في الكفر قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يعني هذا الذي يحصل من النصارى من عبادة المسيح عليه السلام ومن عبادة مريم عليه السلام هل كان بأمرك يا عيسى والله يعلم أن ذلك ليس بأمر عيسى والله يعلم أن ذلك ليس بأمر عيسى لكن أراد ربنا سبحانه أن يظهر براءة المسيح من كفر النصارى فسأله على رؤوس الأشهاد ليعلن المسيح صلى الله عليه وسلم براءته من هذا الشرك فقال الله له وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى هين من دون الله هل هذا الحاصل من النصارى من عبادتك وعبادة أمك كان بأمرك قال سبحانك بدأ بالتنزيه بدأ بتنزيه الرب عليه السلام عن الشرك قال سبحانه كما كان ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق لأنه ليس له حق في أن يعبد من دون الله ولا أن يدعو ولا يكون هذا من من المسيح عليه الصلاة والسلام لا يكون ولا يجوز للمسلم أن يعتقد أن نبيا من الأنبياء أخل بما أمر به من دعوة الناس إلى التوحيد منهم المسيح عليه الصلاة والسلام على كثرة ما كذب عليه النصارى فهؤلاء تبرأ منهم علنا عليه الصلاة والسلام فقال سبحانه كما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق لا يكون هذا من حقي نطلب هذا الطلب أن أعبد ليس لي حق في العبادة إن كنت قلته فقد علمته إن كنت قلته فقد علمته لأنك لا يخفى عليك شيء يا ربنا إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسه فما بالك بما أعلنته وقلته للناس ولو كان في نفسي شيء فأنت تعلمه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إلى أن قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم إلى آخر الآيات فتبرأ منهم عليه الصلاة والسلام والشاهد من سرد هذه الآية أن هناك من عبد الأنبياء أن هناك من عبد الأنبياء وهم كفار لا فرق بين من عبد الأنبياء أو عبد الملائكة أو عبد غيرهم ثم قال ودليل الصالحين دليل أن هناك من عبد الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني أولئك الذين تدعونهم أو يدعونهم هم في الحقيقة أناس صالحين لا بد أن تعلم أن المعبودين من فهنا من الصالح أو من الطالح يعني مثل الأنبياء منهم من عبد من دون الله كالمسيح وهو بريء وحتى في أفراد الصالحين يعني مش من الأنبياء من هو فعلا صالح من الناس من هو فعلا صالح عبد من دون الله ليس بأمره ولا بطلبه وإنما وقعت فتنة من بعده هو منها بريء هو منها بريء وفيهم من هو خبيث الشيطان خبيث الشيطان فهذا كلام فيه الصنف الصالح في الذين عبدو من دون الله. قال الله عنهم أولئك الذين يدعون قل دع الذين زعمت من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة أولئك الذين يدعون يدعوا فيه مضمّة كانوا كويسين يبتغون إلى ربهم الوسيلة الوسيلة القرب إلى الله كانوا في الحياة الدنيا يبتغون التقرب إلى الله وحرصين على التقرب الله. أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورة هذه تزكي لطائف من المعبودين الذين هم براءاؤه من الشرك ومن هذه العبادة الذين هم من الشرك ومن هذه العبادة إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تملوا كل نفس مع السبب هم عن تلك العبادة موت في قبورهم جاء الناس إلى قبورهم قال وضع فلان صالح كما ينسب إلى شرك قوم نوح في عبادة الصالحين فإن ابن عباس ذكر أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر المذكورين في سورة نوح كانوا أناساً صالحين قال يقول ابن عباس أن كانوا أناس صالحين وأن الشرك الذي حصل لم يكن بطلب منهم ولا بأمر منهم لما ماتوا جاء الشيطان لأقوامهم وقالوا تعالوا انديروا نصب تذكارية تذكرنا بهؤلاء الصالحين لأن تذكر الصالحين ينشط على العبادة والشيطان دائما أو إحياناً يأتي من أبواب يحسنها للإنسان فيقول يعني تذكر الصالحين يعني ينشط على العبادة فيبتدع للناس بدعة جديدة في التعبد لله تبارك تعالى فقالوا اجعلوا نصب تذكارية لهؤلاء فجعلوا نصب تذكارية تذكرهم بهؤلاء الأشخاص حتى لا تنسونهم والشيطان خطته طويلة الأمة مش مستعجل هو هو مش مستعجل جيل بعد جيل حتى أفسد قوم نوح، كما قال ابن عباس فلما هلك أولئك إن الذين الداروا النصب ونسي العلم وعبنت جاء جيل وانقرض وجاه جيل بعده قال ما أرى أن أباءنا وأجدادنا وضعوا هذه النصب إلا لأن لهم جاه عند الله فتقربوا فافعلوا حتى وقعوا في الشرك جيل بعد جيل حتى أفسدهم إبليس عليه لعنة الله فكانوا صالحين هؤلاء المذكرون في سورة نوح ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا أسماء لرجال صالحين ولا شك أن أهل الصلاح برياء من الشرك لم يأمروا به كذلك المذكرون في هذه الآية من سورة الإسراء كانوا صالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه كانوا هكذا، كان هكذا سيرهم في هذه الدنيا وإنما أقوامهم من بعدهم عبدوهم من دون الله لأنهم قالوا هؤلاء صالحين لهم جاه ولهم مقام ولهم كذا جيل بعد جيل حتى فسد المعتقد وعبدوهم من دون الله واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا عند قبور مجرى ما جرى من الشرك في الصالحين كما جرى مع غيرهم فهذا ذكرها وهذه الآية ذكرها المصنف لبيان أن من الشرك ما هو في عبادة الصالحين كما ذكر. الشرك في الأنبياء وذكر الشرك في الملائكة ثم قال ودليل الأحجار والأشجار أنهم عبدوا حتى الأحج الأشجار والأحجار قال ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتُم اللات والعُزَّةَ ومنات ثالثةً أخرى اللات صخرة اللات صخرة شجرة حجرة كانوا يعبدونها من دون الله وقيل اللات بشد تشديد التاء عند من قرأها بذلك ولست أدري هل هي من السبعية أم لا ولعلها من الشاذة أفرئتم اللات والعزة اللات بالشدة تام اسم فاعل من اللت قالوا كان رجلا صالحا يلت السويق أكل اسمه السويق للحجاج يلت يعني يخلط خلط في الأكل هذا يقدم فيها للحجاج كان وظيفته يوكل الحج الحجاج وتعرفون أن الحج معروف في العرب لأنه من بقايا دين إبراهيم فكان إذا جاء الحجيج إلى مكة كان يحسن إليه ويطعمهم السويق وهي أكل عربية معروف كان يطعمهم السويق فقالوا فلان الله فلما مات عكفوا على قبره على اعتبار أنه كان يعمل الصالحات وأنه من الصالحين عكفوا على قبره فعبدوه من دون الله وقيل أن اللاتة كما قلت أولاً صخرة كانوا يتبركون به أنها صخرة كانوا يتبركون به والعزة شجرة شجرة لها خدام ولها مقام ولها سدنة والسدنة الأشخاص الذين نذروا أنفسهم لعبادة هذا المقام موجودون إلى اليوم ليس في بلاد الهند فقط بل حتى للأسف في بلاد المسلمين تجد ضريح من الأضرح التي تعبد من الله ضخم المبنى له غرف كثيرة أصور كبير وخدام أشخاص نذروا حياتهم للعيش في هذا المكان يخدمون زوار ذلك الضريح يقال لهم سدنة يقال لهم سدنة فكان للعزة سدنة كما كان لغيرها من الأصناع لأن كانت شجرة لها مكان كبير ولها يعني مجال واسع وكان لها زوار كثر يتبركون بها ويدعونها ويستغيثون بها ويقدمون لها النذور وهي شجرة ومنات الثالثة الأخرى أيضا مناء من الأصنام الشهيرة هبل ومناء هذه أصنام كانت من أصنام الجهلية المعروفة قال تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وهذه أحجار وأشجار كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى وهؤلاء كلهم قتلهم النبي سلم من عبد المسيح كمن عبد الأحجار والأشجار كمن عبد الملائكة كلهم كفار لا فرق بين معبود ومعبود مدامة العبادة قد صرفت لغير الله تبارك تعالى ثم ذكر يعني حديثا آخر في عبادة الأشجار قال وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حني ونحن حديث عهد أو حدثاء عهد بكفر معنى حدثاء عاد بكفر ان تركنا الكفر حديثا معنى حدثاء عهد بكفر يعني تركنا الكفر حديثا أسلمنا حديثا وكيف تركنا الكفر فيقال حديث عهد بجاهلية إن سيبت الجاهلية قريب حديث عهد بكفر ان سيبت الكفر من قريب أسلم حديثا فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم مشركين عندهم شجرة عظيمة يتبركون بها يعكفون عندها العكوف المقام مثل الاعتكاف دائما قاعدين يلاها تمسحون يتبركون يرجون خيرها وبركتها وينوطون يعني يعلقون ينوطون يعني يعلقون يعلقون الأسلحة يتبركوا بهذه الشجرة وانظر إلى هذه الآفة الخطيرة التبرك بالأشياء لا يوجد في الإسلام تبرك بالذوات إلا ما كان منا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتبركون بمساقه ويتبركون بعرقه ويتبركون بشعره ولا يقاس أحد على النبي عليه الصلاة والسلام ان من يجيز التبرك باثار الصالحين يقول لانهم تبركوا بالنبي هذا قياس غريب جدا يعني من يقاس بالنبي من يقاس بالنبي فيقال أن الصحابة كانوا يتبركون حتى بعرق النبي وكان يخلطونه وحتى مع الطيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون حتى بدمه كما شرب أحدهم دم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحجامة لكن من يقاس على النبي عليه الصلاه والسلام حتى يقال والله كما تبركوا بالنبي تبرك فلان هذا التبرك الذي تسرب إلى كثير من الطواعف بالأشخاص يتمسحون بهم هذا من صنيع الـ الـ يعني من أبين الأدلة على فساد هذا القياس أن الصحابة الذين بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين صدرت يعني أحداثهم وسيرهم باليوم لم يذكر عنهم أنهم تبركوا بالصديق وهو خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعمر ولا بعثمان، ولا بعلي، ولا بأحد من المبشرين بالجنة لا بأحد، لم ينقل أنهم تمسحوا بفلان بعرقي، ولا ببساقي، ولا بجسمي، ولا بشيء ولعلكم تعرفون الكلمة العظيمة الحكيمة التي قالها عمر لما قبل الحجر الأسود يعني حتى تقبيل الحجر الأسود لا يوجد بركة تنتقل من ذات إلى ذات بعد الأنبياء هذا غير موجود في ديننا لما قبل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولأني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك هكذا قال ليس لأنها بركة تنتقل إليك إذا قبلت الحجر الأسود لكن لأنه نسك بل لأنه يعني من المناسك جزء من المناسك من هذه لأنه لم تقبيل هذا الحجر لأنه من الجن ولأن لا لأن البرق ستنتقل إليك إذا لمسته يستح لا يوجد ذلك هذا في ديننا لا يحصل إلا مع الأنبياء وقياس من قاس الصالحين على أنبياء قياس مع الفارق الكبير خطأ وإن كان قيل لبعض من صدر من بعض أهل العلم المعروفين في المذاهب أنهم قالوا يتبرك بالصالحين كما يتبركوا بالنبي لكن هذا من أعجب القياس ومن أغرب القياس حصل مرة أن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني آخى بين السلمان الفارسي وبين أبي الدرداء، نعم بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء كانوا قد آخر بسلم بينهم ومع السنوات انتقل سلمان إلى الشام أو إلى العراق وسلمان كان أفقه سلمان كان أفقه فبعث أبو الدرداء رسالة إلى سلمان يقول له فيها هلم إلى الأرض المقدسة هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان كلمة حكيمة. قال إن الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله يجعلك مبارك أنت عملك كما قلنا وجعلك في شرح كلام الشيخ وجعلك مباركا إنما كنت قلنا معنى مبارك كثير الخير نافع للناس معلم للناس الخير فقال إن الأرض لا, تغدس لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله يخليك مبارك هو عملك الصالح لأن الله يقول من عمل صالحاً فلي نفسه لا ينتقل إلى غيره، فهذه الاعتقادات من بقايا الجاهلية أن هذه حجر مبارك وأن هذا شجر مبارك وأن هذا بيت الله وأن هذا كذا يتمسح به ويريد أن تنتقل بركة من فلان إلى هذا كله غير صحيح، هذا كله ينبغي أن يحارب تصرفات غير سريمة، بعد الأنبياء لا يجوز التبرك بالزوات لا يصح التبرك. بالذوات إنما التبرك بالعمل الصالح إذا أردت البركة حافظ على صلوات الخمس في المسجد هذه البركة إذا أردت البركة اقتنم القرآن كله أربع أيام أو هذه البركة اقرأ القرآن حافظ على النافلة من صلى ثنتي عشرة ركعة في اليوم يعني من النافلة بنا الله لو بيت بالجنة هذه أيضا البركة أكثر من العمل الصالح تر تجد بركة الصدقة أكثر من الإحسان الناس تجد بركة ذلك فالبركة ترجع من العمل الصالح برك الأثر الطيب على قلبك وسمعك وبصرك ومن حولك وحياتك تجد الخير والأثر المبارك من وراء العمل الصالح والبركة لا تنتقل بالنسب لأنك العيط فلان والشو أولاد الشيخ الفلاني ولم هذا لا ينفع لا يوجد في الإسلام هذا الكلام لا تنتقل بالنسب ويل أنك سيكون بطالب وبلاهر من من أشرف الأنصار ومن في نار جهنم وسلمان الفارسي فارس وبلا الحبسهم من خير عباد الله تعالى فالبركة لا تنتقل لا بالأنساب ولا تنتقل من ذات إلى ذات إنما بالعمل الصالح ولا يصح التبرك بالذوات إلا ما كان من الأنبياء رضوان الله عليه فهؤلاء في الجاهلية كانت عندهم صدرة يعكفون عندها يعني قاعدين لا حولها يدعون ويستغفون ويفعلون طقوس منها أنهم يعلقون الأسلحة على الشجرة كي تبارك لهم في أسلحتهم كي تبارك لهم في أسلحتهم ولو كانت مباركة لنفعتهم أمام جيوش النبي عليه الصلاة جيوش المسلمين فقالوا وقال نحن كنا حدثاء عهد بكفر كأنه يقول لا تلومون يعني يقول بهذه الكلمة كأنه مقدم اعتذار. كنا حدثاء وعادت بكفر كيف أسلمنا فلا تلومونا يعني نحتاج منذ لنا إلى بعض البيان والتوضيح قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحته يريدون تبركها يقال لها ذات أنواق فمررنا بسدرة واحد دخرة قلنا هذه سير منها حتى سمح فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق لماذا ما عدتنا إحنا يرسلنا نديروا شجرة؟ تطرح فيها البركة وتقدّد تبارك فينا وتبارك في أشجارنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر. استعظام. استعظام. الله أكبر. إنها السنن يعني التي حذر منها. لا تتبعن سننا من كان قبلكم أو سننا من كان قبلكم سنن الأمم الماضية قصدها سننها بالمعنى اللغى لأن السنة تأتي بمنع بالمعنى الشرعي. وتأتي السنة بالمعنى اللغوي وهنا المعنى اللغوي السنة يعني الطرائق المتبعة في الأمم الماضية هكذا كانوا ينحرفون إنها السنة قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم لهم انظر إلى هذا الاستعظام من النبي وانظر إلى هذا الاستدلال من النبي اجعل لنا إلها قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم لهم تريدون البركة من غير الله يعني هذا معنى يجعل لنا إلها في هذا المقام هل تريدون البركة من غير الله إنما تطلب من الله بالتوجه إلى الله بالدعاء بطلب الخير من الله بالعمل الصالح بهذا يتحصل الإنسان على البركة لا من الأشجار والأحجار والمقامات والأشخاص ولا بشيء من ذلك أترك كل هذه العقليات فالإسلام ينبذها ويحاربها ويرفضها هذه الأدلة التي ذكرها الشيخ في بيان تنوع الآلهة منهم من عبد الأشجار ومنهم من عبد الصالحين ومنهم من عبد الملائك وكلهم في صف واحد كلهم بهذا الاعتبار ملة واحدة لا يجوز كلهم قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام على اختلاف وتنوع عقائدهم ومعبوداتهم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة ثم قال القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أغلظ شرك من الأولين انظر إلى هذه المقدمة كيف وصل فيها المصنف إليه هذه القاعدة عفوا إلى هذه القاعدة الرابعة كيف قدم لها بكل كلام السابق فقال أن مشرك هذه القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا الذين أدلقهم المصنف أغلاض وشرك من الأولين سيوضح ذلك كيف؟ لأن في الرخاء ويخلصون في الشدة. إذا جاءتهم الشدة كما سيذكر الآية إذا جاءتهم الشدة والوقوف الصعب توجهون إلى الله هؤلاء المشركون الأولون إذا جاءتهم الشدة والمواقف الصعبة تركوا الأصنام والأنداد وتوجهوا إلى الله وحده يشركون في الرخاء. أما إذا جاءت الشدة قالوا يخلصون، قالوا ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى دليل على أن المشركين الأوّلين يشركون في الرخاء، فإذا اشتدت الأمور تركوا شرقة، قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك سفينة وشافوا الموت وش وجاءهم الخوف دعوا الله مخلصين له الدين. يدعون الله وحده يعرفون أن ذلك المقام الصعب لا عاد ينفع لا تنفع منا لينفع حد فحين ماذا يفعلون يخلصون الدين لله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر ينزل البر وخلاص سرتاحه واطمع أنه يعود للشرك إذا هم يشركون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وفي القرآن آيات عديدة تبين أن المشركين الأوائل إذا كانوا في الشدة أخلصوا الدين لله ضل من تدعون إلا إيح كما قال في إسرائيل جميع الآلهة تريح من بالكم إلا الله إذا اشتدت بهم الأمور فلما نلجاكم إلى البر أعرضتم يعني عن التوحيد ولا جاء عدتم إلى الشرك وهنا قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذاهم يشركون والمشركون المعاصرون حتى في الشدة لا ينسون شركهم حتى في الشدة لا ينسون الشرك وإذا اشتدت الأمور فاستغيثوا بأهل القبور ويا خائش التي ذكر شخصا من تيمية في الحرب في المتتار كانوا بعضهم يردد يقول يا خائفين من التتار لوذوا بقبر أبي عمر فهذه من أمورة حرامة شيخ السلام التيمة حتى صف العقائد ونصرهم الله على التتار لما اشتغل هو ومن معه من طلاب العلم على تخليص العقائد من الشرك وذكر هذه العبارة قال كانوا يقولون يا خائفين من التتر خلوذوا بقبر أبي عمر فصار شيخ السلام التيمة يبين لهم أن هذا خطأ وظلال وأن الواجب في الشدة والرخاء اللجوء إلى الله والتوجه إلى الله وأن هذا الشرك أن هذا الشرك يعني هو الذي ورّطكم مع التتار وذكر جملة من الصالحين الذين يعبدون من دون الله قالوا لو كانوا فيكم لتبرؤوا منكم لو كانوا فيكم لتبرؤوا منكم ومن شرككم هؤلاء الذين تدعونهم فالمشركون المعاصرون يشركون في الرخاء ويسركون في الشعار حتى تشتد بهم الأمور يستغيثون بغير الله يا سيدي فلان يا منج المكروب والملهوف ولهم عبارات عجيبة لهم عبارات عجيبة يرددونها حتى في الشدة حتى في الشدة لا تستيقظ عقوله ولا ترجع إليه من الفطرة سبحان الله من شدة الانغماس في الشرك في بعض الناس حتى في الشدة لا ترجع لا تستيقظ عند الفطرة فطرة التوحيد التي تستيقظ كانت تستيقظ عند المشركين وهنا ذكر الشيخ النجم رحمه الله لقصة يعني يحكي على الغلو الذي يبلغ مبلغا عجيبا لا يقول به المشركون الأوعي قال ولقد قرأت في كتاب يسمى نفس الرحمن أتي به من اليمن يعني الكتاب قال فيه صاحبه أن رجلا ضافه عبد القادر الجيلاني ضافه إني ضيف عنده ضيف وعبد القادر الجيلاني رجل كذب عليه المتصوفة كثيرا جدا وإلا فهو رجل صالح على خير لكن نسبت إليه قصص وحكايات وانتسب إليه طوائف من الصوفية وهو بريء منهم كما يبرئهم من ذلك ابن القيم وغيره قال أن رجلا ضافه عبد القادر الجناني وكان عبد القادر غائبا. جاء الرجل قاعد في الحوش استنى في عبد القادر فأتى ملك, ملك الموت فقبض روح الضيف جاء ملك الموت والراجل مات في حوش عبد القادر فقالت زوجة عبد القادر لقد أسأت تحكي ملك الموت لقد أسأت إلى عبد القادر حيث حيث أو حيث قبض روح ضيفه وهو في بيته كيف تقبض روح الرجل في بيت عبد القادر يا ملك الموت هذه إساءة منك قال وكان ملك الموت قد جمع أرواح يعني قبض عدة أرواح وجمعها فجعلها في زمبيل زمبيل كيف في القفة. ثم عرج بها إلى الله تعالى جمع عدة أرواح مطلوب من ملك الموت أن يجمعها يجمعها في زمبيل ومعان روح ذلك الضيف وصعد إلى السماء فلما رجع عبد القادر أخبرته زوجته بالحالث إن رضيث دعك مات ملك الموت قلت لم يسير باش يعدل عليه فذهب عبد القادر ولحق ملك الموت وهو يحمل الأرواح من ذلك الزنبيل ثم إنه ضرب زنبيل ملك الموت ضربه فسقط من يدي ملك الموت فطارت الأرواح إلى أجسادها وعادوا كلهم أحياء ضاحت الأرواح من الزنبيل ورجعت الأرواح وردوا كل أحياء ببركة من؟ عبد القادر يراد منك أن تعتقد أن هؤلاء لهم كرامات تفوق الخيال حتى تغيب ذهنك ولا ترى إلا هؤلاء الصالحين حتى إذا اشتدت الأمور تنسى الله تبارك تعالى لأن لهم مقامات عجيبة كانوا بعضهم يصرح أن الأولياء أفضل من الأنبياء كانوا يقولون مقام النبي مقام النبي فويق الرسول وتحت الولي تحت الولي وكانوا يقولون المعرفة بحر خاض فيه الأولياء وقف الأنبياء على ساحله هكذا يرددون ليس كلهم يعني وماذا كلهم لكن عندهم طواعف يقولون كلام طوام ولا يصح أن ينسب هؤلاء إلى الإسلام ولا أن يعتبروا مسلمين من يقول مثل هذا الكلام ومن يعتقد هذه الاعتقادات هذا الشركة مش في العبودية بس هذا الشرك في ال في يعتقدون أن هناك أقطاب وأوتاد بهم يتحرك الكون وبهم يعني تدبر الأمور وأنهم لهم كلمة في في هذا الكون بالكامل ولهم يعني تأثير على في هذه القصة تأثير في الحياة والموت صح تأثير في الحياة والموت فمزل هذه القصص يعني يراد منها تعميق الشرك في في الجذور لذلك لا تستغرب أنهم حتى في الشدة كانوا ينسون الله تبارك وتعالى ويلجؤون إلى أوليائهم وأندادهم من الذين يستغيثون بهم من دون الله تبارك وتعالى هذا آخر القاعدة الرابعة وهي آخر قواعد الأربعة نبدأ غدل في النواقض الإسلام ويوم الثلاثاء غدل والأربعات تسميع القواعد الأربعة الأربعات تسميع القواعد الأربعة من كان يريد يعني إعادة الأصول الثلاثة معها، فيعني لن يرد بِإذِ الله تبارك تعالى. غدا يعني كان العادة نتوقف لكن لا نتوقف هذه المرة نبدأ غدا في نواقض الإسلام بِإذِ الله تبارك تعالى وتسميع يوم الأربعاء حتى لا نفوت يوم يعني تسميع يكون يوم الأربعاء بِإذِ الله تبارك تعالى هذا مثل نواقض الإسلام يعني من أرادها إن يستفيد منه. نسأل الله العي عظيما ينفعنا ويهدينا ويصلحنا ونكتفي بهذا القدر وصل اللهم وصلهم على محمد وآله وصحبه الجمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك